لبا الحكي والدردشه عشر مرات لبا الحكي والدردشه عشر مرات ولبا فديتك من لسانك ولبا كحل العيون الثمه للعسجديات في خمرها سحر الانوثه تصبى الله على طاري عيونك سلامات تنعس في محجر جفونك تخبى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 فتح وخل الرمش بسكات بسكات يكفخ بالموت البطيء يتنفى وصرف حنان ملكي صاحبك مات فالشوكولاتة والشهد والمربى والخوخ والرمان والمشمشيات وحدايق فيها فواكه وقفى وليل انت لا معبه منجوم المجرات يشعر حريرك كل صيلة بالله سلفلي على بوق بالذات عز الله أنه يوم رباك بالله بالله سلم لي على بوك بالذات عز الله أنه يوم رباك رباك ربا غزال اللي حرق رقشات على يدينك العاصي تهبا سلام